انت مين انت ب قلب طيب الحنين ي البسيط ولا السهن ا ب قلب م ي ت ا ل ح ا و ي ت انت لعنا ولا نام ارد تقول انت مين انت الجدع اللي بيفهم في ا ل أ ص و ل ولا انت شر ف أ ي لحظه بتبقى غ و ل ولا ب ص ر ا ح ة انت مين في كل دول ع م ل تغير في الوشوش انت حد منعرفوش انت من صنف البشر ولا من صنف الوحوش